بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خدای بخشند و مهربان طاهان چند پیتگ لا سرطای لا قرآن دهاتون هاتون جماران چور ده پیتا نیوی زمانی عربین با سلماندنی یعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کز دانیا با پیتا نکتی به چی احوا بیوی براده یک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب نوا با او مبسته بگمان ناتوانن هر وحا چندهان نهینی تریشی تدایا زانکان لا هنده چی دواون هنده چی شنو هر خدا خوی زانایا به او پیتانا ما انزلنا علیک القرآن لی ای پیغمبر ا ما قران ما ندانا بزاندو بو سرتو تاتوشي خفتو غمو بجارب بيت الا تذكره لمن يخشى بالكود خروي بو اوكسي كلل يبرسني وي پروردگار دترسيد تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى قران لا كذوية دروس كرد وو آسمان بلندكاني بديهناوا الرحمن على العرش استوا خداي مهربان بسر تختي فرمان روايتي خوايا ووستاوا عرشيو ذاتا لسروا حوتشين آسمان ويو لوي وسر پرشتي هم بديهن و كان دكات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء هر چیل از آسمان کانو، هر چیل زویداو، هر چیل نوانیاندهاو، هر چیل جرخاق داره، هر هموی خدا خا و نیانا. خواجر باش کرا قصب کید، او بیگمانو زات بنهای نیو، لنهای نیش بنهان تردزانید. الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. الله ذاتك كتجلال خداي تيرنيا. هرتشنا وبيروزو صفات جوانا كانها هرشا يستي أوى. وهل أتاك حديث موسى؟ أيبي يا ايا حوالي بسرهاتي موسات بيغشتوا اذ را انا رن فقال لاهلهم كثو اني انست نار لعل اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدا كاتيك اغريتشي بيني لاغران ويدا بو مصر لشويتشي ساردا لبياباني سينادا دا وود أيها اللي ربن براستي من آغريكم بدي کردوا باب روم بالكوسل كبزوت يكتان بو بهنم يانكسيكم دزبكويت رين مهم بكات فلما أتاها نودية يا موسى جاكاتي نزيشي آغريك بووا بانجي لكرا أي موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك انك بالواد المقدس طواب دل نیابم من پروژگاری تم کوتنا نعلکان داد کن، چون کبیجمان تو لدوعلی پیروزی تو آدید. و نخطرت کف استمیل ما یوحنا. بور را برایتی و پیغمبرایتی. يقولون أنه يجب أن يكون وحي يومين وغيره وغيره وغيره إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري برستي هر من اللهم من خدام هيت خدايق نيجقل لمن كواتا هر من بپرستو نوية كان يشد بچاچي انجام بدا تا هميشه منت بيت إن الساعة اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بيغمان الروشي قيامه برهويه وهرديت نزيكا بشرموه بووي همو كسيك بجوري كارو كردو وهولو كوششي شي باداش بدريتها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فهو تردى أي موسى نيليد أو كسانيك بعوريان بقيامدنيو شواني آرزوي خوين كوتون لو راستي ويرطبكن بكن أو ساتيادة تشو زرر دكيد وما تلك بيمينك يا موسى إن جاء خدي جورة أي موسى اي اوتشيه بدستي الراس توقيتو تا قال هي عصايا اتوكأ عليها و بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى موسى و تي كما خومي بسرداد دمو دي مالم بدرخت دا تا قلاب ورنم بو مرکانم چن مبستشي تريشم تيدا هيا. قال القها يا موسى خدا فرموي دفريدة أي موسى؟ فألّقها فإذا هي حية تسعة. جاهر كفريدة يكسر بوبماري كي زندو بخيرا عيد الجولاي قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. خدا فرموي بيجروا مترسا وكأوساي خويا دكينوا. وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضة من غير سوء إن آية أخرى. دستيج بخرجير بالتواء أو كات برنجي سبيودرو شاويدة الدروة بأوي عيب دار ببيت أو جنيشانو بلقي تتره. لنريك من آياتنا الكبرى. امشتانه بو اوهایا تا هندگله معجزه گورکانی خماند نشان بدهین اذهب الی فرعون انه طغى دبچه بولای فرعون چونکه بیگومان یا خیو لسدور درتشوا قال رب اشرح لي صدری موسی کوتن ذاکر دنوتی پروردگارا سینو دلو درون ما سودو گشادت بکا ويسل لی امری ايشو كارو هولو آسان بكا وحلو العقدة من لساني يفقه قولي غري زمانم بكراو وزمانم گوياو پاراو بكا تعلق سو گفتارو مرامم تبغن وجعل لي وزيرا من أهلي لكسو كاريشم هاو كارو يارمتي دريكم بو بريار ياربدا هارون أخش قد به أزري حظكم هاروني برام بيت خدايا پشت مي پي بهز بكا وأشركه في أمري بيك هاو بشو يارد درم لغان دني پيام كده كي نسبحك كثيرا و نذكرك كثيرا تا تسبحاتو استائشي تو زور بكين زور يادی توش بكينو ناوي تو برين إنك كنت بنا بصيرا تنك براسي تو هميش بناي بحالي ايما بحلسو كوتي ايما بهم مشتي ايما خدا قد اوتيت سؤلك يا موسى خداي قورش فرموي اي موسى همم داخوازي كانت بجيه و بسندو همم يانت پيدره ولقد مننا عليك مرة اخرى سوين بخدا بيقو من امت زالي چي تريش منت مننا وتسرتو لاي الرحمت من لكردويتوى اذ او حينا اله ما يوحى كانك ايما او بي وسب بداك دراب ان قذ فيه في التابوت تقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو ل والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني كبيخرنا اوتابوت يجي تايبتوا انجا بيخر الدرياوا با دريا برو كنار تا سرنجام دجمنكي منو دجمنكي او بيغراتوا خوشويستيم رجان بسرد تا لجير مندا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 فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ ثُمَّ عَلَى مُوسَى في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى <تصفيق> وَاَبُوْ كَا قَوْرَبُوِيدْ بهلا كَسِيَكَتْ كُشْتْ انجا امان رزقارمان کردید لغمو پجارا بجورهاش شواتو من تاقي کردوتوا اترعبو سالها لناو خلچی مدين دا ميتوا بشوانکاری جانی خوتت بردسر انجا اي موسى لکاتی دیاری کروداها توید تا پیامی امور بگريتو رای بگينید وَاَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي جعاً بزاناً من توم دروس و بوخوم تا بيامي من رب قيانيت اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري دي خوتو براكت هاوري لقال معجزه كانم دا نكن لقى عندني بيامي من دا سستي وخاوي بكن اذهب إلى فرعون انه طغا هر دكتان بچن بولاي فرعون فقولا له أَوْ لَسْنُورْ لعله يتذكر بَنْدَايَةِ يخشى لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لعله يَتَذَكَّرُ أو يخشى. <تصفيق> هر دوکتان بنرمیو بجوانی گفتو گوی لگل داب کن بو او یادا وری ورب گریت یا ترسی سزای ائما لدرونی دات جاب گریت اه لا ربنا اننا نخاف ان يغلط علينا او ان يطغى موسا هارون وتیان پروردگارا اما براسي ترسين بلا مار من بداتو لنهو من بريد پش اوهي با يان زياتر سر كشي بكات قال لا تخافا انني معكما اسمع وارا خداي قورف فرموي ما ترسن من براستي لقلتان دام دبستمو دبينم نا يلم دزدرجي بكات السر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 باوري بهنو نوي إسرائيليش آزاد بكا با لقل ماندابن سزاو آزاريان مدا براستي ايما هاو ريل لقل معجزي تايبتي للايين پروردگرتوا روانك راوين صلاويش لسرو كسانبهد كشويني هدايتو ريبازي الراز تقينك كوتون إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. بجمن إما أجدار كراوين كسزوة زارو بلا لسر أوانها كرأس يكان بدرو دزنو بيشتي تداكنو لي يا خيدبن. قال فمع الربك ما يا موسى. فرعون بفي زووتي باشا أي موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسى وتي. بروت جاري ما نوزات هي كهم وش تشي بتايبتيه. ريكو بياشي درس كردوه. باشان رين مو يكردوه. تا بتاع شي دوري خوي ببينيتو. لخدمة يا دم يزاد دابيت. قال فما بال القرون الأولى. فرعون وتي.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 الذي جعل لكم ناكات الَّذِي وسلك لَكُمُ فيها مَهْدًا وَسَلَكَ من فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى اوزاته اي کززوی بوئه ارواح جوارها ري جي زميني واسماني وهوائي تيدا بو فراهم هناون لا اسماني شوب باران داده بزينيت كبهويوا چندها جوت وروشي بي رواندو كلو وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولنها خالشينا بخون لو برهمو بركتا ما لاتكان جتان بلا ورينا براستی آل وشتانه دا بلگو نشانه زوره بوکسانی جیرو هوشمند. مند منها خلقناکم وفیها نعيدكم ومنها نخرجکم تارتا اخران ایما ایو من هر لم زویت دروس کردوا دوی ما و یک ده و ناوی پاشان زهر چی تر دوباره لو زویت در تان دهنی نوا بوله ورگرتنیه و ورگرتنی او پاداشتی کشایستن وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى سُيَن بخدا براستي هرشي بلغو معجزه هبو نشاني فرعون ماندا كتشي هرهمي بدروزانيو عاماد النبو باور بهنيد بلكو هرسري باداو يا خيبو قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فرعون بنى ووتي اي موسى ها توي بولا من تال سرزوی خو من بدر کردن من بدأتو آوار من بكيت بهوي جادو گر يكتو فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا كواتا سوين ويت امش جادو يكت بودهنين وك اوي خود ذا شويه نو كاتك بو ايمو بو خدابني نيم الصرفيتشي اللي بكاين نتهوش طالع شويه نو كادا دز بكار بين لشوير يشير راكو بهكذا قال موعدكم يوم الزينه وان احشرا لا صبحا مساوتي کاتی دیاری کرومان رجی رازان نو بیتو، لکاتی تشتان گاو دا خالچی کوبکرته فرعون فجمع کیده ثم آتا. فرعون اودانش نیب دژهش تو، هرچیفی علو طلاکی هبو باشان لکاتی دیاری کرو هات، بل خوابی بونوا. قال لهم يساوي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا موسى بجادو قراني ود هاوار لئيوة نكن درو بناوي خدا هل ها ولي بو بريار بدن باور بپیغمبراني نكن چونك اوزاتب بطوانايا ببالايك هموتان لنا و بباتو بتان فوتينهت چونکه براستيه او كسكا شتينا روايه البستو پروپاگندي دروي كردو نا امیدو به و رنج الروبو فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى گفتري موسى كاري تي كردن كوتنا خواس لنيوان خو يانداو بنهني چپو هوريان دسپيكر قالوا إن هذا لساحران يريدان أي يخرجكم من أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثله. عندك لدار دستي فرعون <تصفيق> وتيان بجادو قرن براستي أم دوانا. دو جادو گرنده‌ان وید ل ولاتون اجتماعی درتان پرنن به جاد و کیانو او امری کو برنامه گرنگو برزی اوا ل ثم تو صفا وقد قد افلح الیوم من استعلا جهری توان او د صلاتو جادویکتان هی بی خنکارو یکبار چوی دست بكاربن بيغمان سرفرازو قالوا يا موسى اما ان تلقي وان نكون اول من القى اوسا جادو وتيان اي موسى يان تو دست بكر دار عصای خود يان اما فريددين قال بل ألقو فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى موسى نخر نخير ولا پشداء دست ببكن جاهر كدستيان پكرت پتو گريسو دارو چه وكانيان وادهن رأي برچاوي بهوي جادو يانوا بگمان وكمار بخيراي دروات فَأَوْجَسَ في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الْأَعْلَى أوسى موسى هستكرد بترسيق للدلو دروني دا. إماش نجامان بoker دوتمان. مترسو تنك هرتو برزو ما ترسود النيابة. تنكبراس دي في يمينك تلقف ما صنعوه. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى اوشي لا تصير راس الدايه واتى عصا كت في الربده هرشي وانا كرديانا ديما شيت وقوتي ددت چونك بيغمان او كرديانا تنها فيلو طلكي جادو قرى. جادو قريش بو هرشي ب채تو هرشي بكاد سركوتو نابي فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أو إترهم جادو غران خران برودا و سجدين برد بو خدا راستيان بودر كود ووتيان إترهم اباوري شي بتين من هنا واباورد هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك الذي علمكم السحر فلا أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا في جذوع النخل ولا فرعون وتي آیا ایواره آوا باورتان پیش نه پیش آوی مولتان بدمو راضی بم بر ازدی دارم موسا جورو ما ماستان او هر جادو جادوگری کردون شرط باد دستو قاجتان با پیتوان وا بقرتیان مو هلتان واسم بقدی دار خورماده او ساد چاگ دزانن که کممان من یا خدای موسا سزمان تند دو تیجو برداومه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا تاويق لموبر هر جيز تازباوی تو نادن بسر ام بلگو نشانا ندا كبو منها توا سوين باو کسي كدروستي کردوين چيد لداز دید انجام بدو دراغی مکا براسی تو هردتوانیت جانی ام دنیا من لزود بکیت انا آمنا بربنا لياغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير و أبقى إماعي تر براستي باور من هنا و باپروردگار من تعلقناها كان من خوش ببئتو لوجاد وگريش که بزور پيد کردين هميشه خداي گورا لهمو کس چاکترو لهمو کس پايدارترو بردوام تره إنهو من يأتي ربهو مجرمن فإن لهو جهنم فإن له جهنما لا يموت فيها ولا يحيا إمادلنيين لوي كوي بتاوانو غناه وبقرتو بولاي باروردغاري بيغمان او دو زخ بوئ اماديا كندم ريتيدا تال سزار رزغاري ببيت نداجي باراميو ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى او کساش با ايمان و بقرة و بولايو براستي کرد و اتشاقهاني انجام دابيت او ابو اوانا پلو پایي برزو بلند آما دیا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها و ذلك جزاء من تزكى. بهشتي عدنا كباخة كاني تصرو برا دتنا ناوي تندها ربار بجرد رختكاني دا دروات هاوره لقل جاني هميشيو نبراودا اوش بعداشتي كسيكا دلو درونو روشتي خوي خاوين كرد بيت ولقد اوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر بس لا تخاف دركه ولا تخشى. <تصفيق> كالشوربي بكا باباندا كان مو ريجيشي وشتيان لداريادا بودابن بكو لاكاتيدا ترسي اودنيه ك بيد بكانو خمين ونقنبونو تياسوني شدنيه فأتبعهم فرعون بجلوده فغشىهم من اليم مما غشىهم واضل فرعون قومه وما هدا او سافرعون بسربازانيه وشويان كوتن كتوب فرلناو آوكادا شبولي درياد داي بسريان داو همو يعني داپوشي بچ داپوشي نيك فرعونيش قومو غلكي خوي قمرا کردو رينموه نكردن يا بني اسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى بشان خدا رو اسرائيل ده فرميت اسرائيل بيگمان ايما اي ومان لدس رزگار كردو بالين شمان دانه كلا لاي الراستي چوي توردا بيمانتان لورب گرين شلا خشمان بودا بين كردن كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فاحل عليكم غضبي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى بخون لو رزقو روز يباكو تاكاني كبهما بخشيونو زيادا ربيو قناه كاريو فيلو تلكيتي دا مكان بو او او اي من داتا نقريت هوا بيقو <تصفيق> مان او من داي بقريت او اي تركو توو تياتوا وإني لغفرلمن تابوآمنوعمل صالحا ثم اهتدى. دلنياش بن براستيم وما أعجلك عن قومك يا موسى. لاو جو موسی خو گئاند چوی تور خدای گوران لی پرسی ای موسی بوچی تو پلات کردو قومکات بجهشت علهم اولاء و عجلت الیک رب لتظا موسی وتی اوان لس ربازین من درون بلا من ار زمن دی گفتو گود بوم بویا تا تو ای پروردگارم لم رازی بیت فرمانا پیروزکان دور بگرم قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. پرویتگار فرمی بگمان اما قوم کتمن لدوایهات نی تو تاقی کردوا کتیس سرکو نبون با وردامز راو نبون کابری سامری جمری کردن. فرجع موسى إلى قومه غضبان ناسفا. قال يا قوم ألم يعِدكم ربكم وعدا حسنا أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْحِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَعِّدِي بَشَرٌ مُسَاعِجٌ رَأَيَ وَبُنَاءَ قَوْمَكِي بَطُرِيُّ دَاخُ خَفَتْ يَجِزُ الزَّرَبَ مگر پروردگارتان بلینی چاچی ندابونه کسر فراستان بکاد دنیا و قیامت ده، آیا او بلینو پیمانه زوری پیچوا، یا خود ویستان خشمو خین للاین پروردگارتانه و دابارد بسرتان ده، دا. بویا ایتره و او بلینی دابوتان بمنتان بردسر کپا بندی یک خدا ناسیبن، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامري خلك كوتيان ای ما سرپیچی کردن ما نباید با آرزی خود نبود، حضمان لسرپیچی نکردو، بلامعما زیروزی و چیزوری قبطی کند رابو بسرمان داد، جایتر فرمان داو سامیریش باشی و یافرد. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَهُ جَسَدَ اللَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيْتُ باوزه روزيوه پای کری جوهرکه ایچی با دروس کردن جار جار با رای ایچی ده کرد سامیریو با دینکان با اما خدای اوو خدای موسایا اول بیری تو بشوه نیداده گرد افلا یرون الا یرجع ایلیهم قولا ولا یملک لهم ضررا ولا نفعا جاء يا اونفامانان نازان نوجركي ولامي هيت قسيتشان ناداتو هيت زرر يا قازانزيشي بواني ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري بيشتريش هارون اي قومي من ايوا بام جوراك الزرنا توشيتاقي كرناويشي سخط بونو تيدا درنتون ضل نيابن كبرورد غارتان خداي يش مهربانا شويلي من بكونو جورا يدي فرماني من بن آلولن برح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى كتيوتيان هرچیز و ازیل نهینو بدور دادینو دی پرستین هتاموسا خوید جرته او. قال يا هارون ما منعك ايد رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. موسا كجراي و بتري و وتي. اي هارون چي ولي كرديد بعد دنبي تو هیچ نكيد كاتك بيني تن آواجوم رابون. چي ولي كرديد پير روي من نكيد. آيال لفرماني من ياخيبويت قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي هارون كري سوزي بجولين هات ريش مقرو من بويه زور لساري نچوم بيغمان ترسام دعاية پيم بليد تو جاوازيت خستن ناو نوي إسرائيل و جويت بقسي من ندا قال ثما خطبك يا ساميري انجام موسى روي کرده كابره ساميري وتي اي ساميري او كار خطرناكا چيا كا انجامت داوا ام پلانو طلق و فعلت چيا درست دكردوا قال بصدت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها, فنبذتها وكذلك سولت لنفسي نفسي ساميري وتي من بينيم اوان نيان بيني من مشتكم يكم بي اس جبرائيل جبرايل هل گرتو فرم دايا نفسي بدكر دارم وكاري کردم یا خدا گنجات سامیری دروب کات تا خویل خشمی حضرت موسا رزجارب کاتو زادی چی انجام دادید؟ قال فذهب فا لك في الحياه ان تقول لنا مساص و ان لك موعدا لن تخلفه وانظر الضر الى الاهيك الذي ظلت عليه عاكفا لا ثم لننسفنه في اليم منسفان موسى بساميري ود دبرو تاما بالجياندا هركسيك نزيكت كوتو ود بيت بليت بهيت شي ويك بريك ديارا كدستي هركسي بركوت بيت توشي ازاري تشيزورفو دلنياج باككات يجي تريشت بو دياري كراوا که هر چیز ناتوان دی لیدر باز ببید سرنجی خدا کشید بده کبه وريده د سوره توودت بارست د بیت بی سوتانینو هلا هلا يبكينو بي خيننا و درياوا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علما خلشنا ايو الدنيا بن كپر ورګارتن تنها ذات الله يا جغللو خداي تشي ترنيا زانياريو زانستي او زاته هم مشتي تشي غرتوتو كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا أي محمد اما بيغمان ابا وشويا هندق لبسر هاتي اواني الرابورد بود دجاريناوا ضل نياب ايمان لا ينخ منوا قران من بي بخشي ويت كيا دوري بيت لهامور من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا اوي بيشتي تكربيت اوبيقمان للروج قيامه دا كول غناه هلدغريت خالدين فيه وساءلهم يوم القيامه حملا او جركسانا لناو او سزا دابو هميشة دمين اي خرابا او كولا قرسي كالا قيامت دابا كوليان ويا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا رجق ديت فودا كريد بسور ذا او رجق تاوان باران تاويان تشويرو شين هلقراوا دي ماني ناش سام ناشيان هيا يتخافون بينهم إلا بثم إلا عشرا بتشبوستر دشون البيت. لدنيا جهاني برزغ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقه إلا بثم إلا يوما. سرنجام سونکه جیر ترین و ریات ترین یان دلاد تنها راجع نباد، هیچی ترتان پی نتو. ویسألونک علی الجبال، فقل یانصفها ربی نصف. بر سیارد لدکند درباری چه و کان کل بر پا محمد تو پیان بلی، بر وردگرم وردو خاشی فيذرها قاعا صفصفا جا برشو بلاوي دكاتاو ديكاتا الزاويه شيبانو تختو برين وازلى دهينتو بجاي دهياليت لا ترى فيها عوجا ولا امتا هيت خوار خيتشيو برزيو نزمياك لسرو كاري نابينيت يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاثُ لِلْرَحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَاهِ لو روشده همّو خلچی شوینی جارداری کو کردنود دکون هيت سرپیتسیو لا ريگ نا کرد هممو دنگا کان لبرپروردگاری مهربان نزمنو به واشید دوین تنها <تصفيق> تپوسرته چی کم نبید هيت چی تر نبیستید يوم إد الله تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا لو رجدا تكوا الشفاعة ورناجريتو بيسودا مقر لك سك خداي مهربان مولت بداتو رازيبت فوي قسيبو بكرتو قصيل ور بجيرت يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما خدا بهمو أوشتانا دا زانيد كلا قيام الدات شاور ريانو بهمو أوشتاني كل دنيا دا أنجام ينداو أو خلقا هر جيز ناتوانا زانستو زانياري بس نوري أو زاتا بيببن وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلمان هرشي شيء رخصاره كان للروجي قيامه ملكته فرمان بردار بو ذاتيك هميشه زندو دصلاتي بسنوري بيگمان ويستمي كردوا رنج بخسرونا اماد به هوايا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم من ولا هضما. أَوَشِيكَ كَارُ كَرْدَوَتْ شَكَّ كَانَ أَنْجَمَ دَدَاتُ وَلَكَاتَكَ دَائِمًا دَارِش بُوبِيت وَيْتِرْنَاتِر سِد لَوِي يَسْتَمِي لَبْكْرِيت يَا مَا فِي پِيشَل بْكْرِيت وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ابوشويه ا ما قران اتش عربي و بارو روان مانداب زاندو جوره هر ششمان تيدا باس كردو بووي ل خدا بترسنو ياخد بي بيته ويوي كا يادا وريان تيدا بدي بهنات فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما خداي جورا زور پاي برزو بلندو پا شاي به حق اي محمد نكيل خواندني قران دا پل بکيد لپيش وحي و او قران التوابه بيد بلي تو چونکه اما نايلين فراموشيب بجلي پرواردگاره بر دوام زانياري زور تر و زياد رمپي ببخشان. و آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما سوين بخوده بجمان امهاشتر پیمان من لادم ورغت كان زيتشي درختي قد غكراو نكويت كتي بيريتو بمرجيك نمان بيني پيشتر برياري كردني او سرپيتش يبدت واذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا سردميك بفرشت كان من ويد سجد برن بو آدم هم من سجدين برد جغل إبليس كاسر سختو يا خيبو فقلنا يا آدم إن هذا عدون لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقا جاوتمان اي آدم براستي ام إبليسا دجمني خوتوها و سرکتا وريابن لبهج بدر کردن تان نداد بوهو يوتوشي ناخوشيو نقبتيو دربدري ببن إن لك الا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى دلنياش بدتو لبهج دان نبرسيد دبيت نروتو رجال دبيتو نتينوشد دبيتو نگرماش زورد بودهينهت فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى زا شيطان قماني خستا دليا وو بيوت أي آدم بيت بليمو نشانت بدم درخت النمر وملكو دارايك كبسر ناتشت كاميا فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى شيطان هرقل ينادى تافريودان هردوشان لبروبومي درختك عن خوار يترجم برجو بشارشان دامالرة عيبو عاريان دركوت بفلا هورياندا بغالاي درختاني بهشت خوان دابوشن ابو شويا ادم يا اخي بولا پروردگاريو فري بي خوار دو ريگاي لتاكتو باشان پروردگاري هلي بجاردو كردي ببيغمبر لورگرتو هدايته رين مو ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أوسى خداي جورا فرمان داوتي اترهر دكتان لبهش دابزن بقشتي هندكتان دبنا دجمني هندكتان جا اگر من بو ايوهات اويشواني برنامج كم نقم راده بيد ننا اخوشيونا راحتو ناسور ديت ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما اويشي الرور بتي منو بشتي تابكات بگمان بو وجاره کسانا جان ترشو تالو ناخوش پیش دید لروجی قيامه ده بچوي ري حشريدكين قال رب لما حشرتني اعما وقد بابا شويري حشرت کردم خومن كاتي خوي تساو ساغو بنابوم قال كذالك تتك آياتنا فنسيتها و كذالك اليوم تنسا لو اللام خدا دفرمويت تو آبو شوية بويت شوير بويت لأستي آياتو بلقاكاني امدا كاتيك پدرا دقندرا امش امرو آوام ما مليكسي چي لبير كناود لقل دادكين لسزاو آزار دا دهل ريت هوا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ابو شويا تولد كينا واللوك سيك لسنور دترازيتو باور بايتو فرمان كاني برواد جاري بجمان سزاي قيامت زور سخط ترو بردام ترا لسزاي دنيا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لئلنها أياب <تصفيق> ويان رون نبوتو وقت ندهان ومان پیش آمن لنا وبردوه بنوش ونوارو مالو حالیان ده هات وچودکن براسی آلو بسرهاتان ده بل قو نشانی زورهای بو خوان ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجلا مسمى. خو كراويش نبوايا شتي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 خور را گربه برامبره و گفتارن ناب جهانهان که دیلینو تسبیحاتو استایشو سپاسی پروردگارد بکه پیش حلحاتنی خورو پیش آوابونی لحنده که تکانی شوده هر تسبیحاتو استایشی بکه لبشت جا جا کانی روششده هر تسبیحاتو استایشی بکه با اویل رزامندی پروردگار بهرمند ببیت ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقاء أي إماندار توت شا وكانت مبر مبرأ و ناز نعمتك هندك خلقمان لبهر لبحر ور كردوها كزينة راز ويجاني دنيايا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 فرمان بدا بهرهمو تاكاني خيزانت تان وجاكيان بتاتچي انجام بدن چونكه خوراچ روحو بردوامو كل ندرو خورا غربل لسري ايما بيگمان داواي رزقو روزي لاتوناكين بلكو ايما رزقو روزي بتود بخشين سرنجامي چاك هر بو خدا ناسي ودين داريا وقالوا لولا ياتينا بايه من ربه اولم لم تأتهم ما في الصحف الأولى؟ كافر كان مكة باشا أو بولا لعين بروارد قاريو وماجيز زي نهنو نشاني نداين. مگر يوم ما لا كتب بيشو كان دار وتوا. كاتي خوي نشاني قوم بيشو كان ما داوا برام خوب بأوريان نهناه بوأمان شي بيشبهينين ورناهين ولو أن أهلك بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى خاكر براسي أمي يشبيش ناردني قرآن وبيه غمبار لنا ومن ببردنا يا بایدی پیغمبری کدبار روان نکردین تا شوی نی برنامو آیات کانی تو بکوین پیش آواز زلیل و رسوب بین. قل كل تربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن من اي ای پیغمبر بدش منانی دین بله همونا یک تا روانن. ده ای وشت سوار ریبن لعین داد دزانن که چه خوانی برنامو ری بازی راست و درست هدایتی تبر.